بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم والضحا والليل إلى سجع الضحا يعني هو الشمس تيجي تيجي وتتملأ وجه الأرض هو بيقسم الله يعني بالشمس وضحاها وال والنهار إلى سجع الوضع يعني عظيم هالناس عارفين عن النظر والتدبر فيها حينها بتمر على الناس كل يوم كل يوم كل يوم بدو أمر عادي. الله يستبينهم يعني ما هو ما أمر عادي اتفكروا فيها وانظروا وتدبروا لأنهم بعد ذلك من اذا إذا فكرتوا في آيات الله وتدبرتم فيها فاا تعرفوا بدرس الله أمر مذهل أنت كل تفكر فالنهار حين يقبل وفي الليل حين يقبل رسم الله بضحى يعني بقى نور بقى الشمس حين تملأ الارض بنورها نورها مع الصبح بعد بعد بعضنا يحلل ولا إذا سجى وجاء سموا الله بلال إذا قطعت ثلاثة من الأرض سجى يعني قطعت ثلاثة من الأرض يعني خير بالمعمقة إياك. هل جسم هذا معما للتأخير الكلام البعيد؟ إيه هذا تأخير الكلام البعيد. وعندما بسود نحن نفكر في واحد من أشياء أشياء به نفكر في الآلهة عظيمة اسم الله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 أقسم الله النبي قاله والله حولني لا زج ما ودعه ربك يا محمد وما قل وما كليها ولا بغضك يعني أنت عند ابنك المنزل يا محمد ما ولا ما هو هذا النبي ان الله التراخف والدعاء عليك التراخف مع يستي مع يستيق وأنكليها ما كرهك ربك وما قلته ولا ولا تراخف ولا الآخرة خير لك من الأولى قال الله على افضل لك يا محمد من الح... من الحياة الدنيا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في فقر وشدة وخوف ونضائقة من مشي في كتلو اصحابها المؤمنين يعذبهم الله يكفرهم وفي مكة يعني في مكة ما في في جوار الناس يعني حامل الله وعازم وضائقي له يحطوا وياذوه بقى يتحطوا أسلح حتى الناس يكفرن به وراء عند من شدة تستهارتهم لهم ومقايبتهم لهم ومضاررتهم لهم فالله... الله ما حدرك يعدي في الدنيا لا تودعك ولا ترثك ولا ترثك وخدمة أعطاك الدنيا يعني الله احتر لك الآخر ما احتر لك الدنيا أن تحدي تراج ويشد وأعداء في تنعم وفي اموال عظيمة وفي في تيارات واسعة وفي عدد وعدة وكثرة وأمن في خوف وفضل ويشدها ومضايقة الله ما, ما نروح احترى كالآخر وهي أفضل لك من الحياة الدنيا والآخر تخرج لك من الأولى هي أفضل لك من الحياة الدنيا ولا سوف يعطيك ربك فترضى يا الله يا محمد وإن زواء في الدنيا لما انك علم بس طرق الدنيا ولا بس طرق في الاموال ولا ولا في الامن ولا في السلطان انت مجهول ومستضعف وفقير وخائف وطريق الله بيعطيك من فضله الله بيعطيك اصبر اصبر على من تعالي بيعطيك ربك فتربى لما تشبع عن ربك ما أعطاه لن في الدنيا وفي الاخره وفعلا الله وما كلاهما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 في الدنيا اعتقدوا صاحب الكلمة الوحيدة يزيروا في, في العرب كهربائي في نجمعه كل جبائل العرب امون ودخلوا في هذا السلام وخضعوا ونقالوا وقصبع والله افسر كهربائي من المدل قوة الإسلام لكن بعد شده وشدائد العجس النبي وحقها بروضات عسف ولا سو في رطيقه رب كفر فطره. ألم يجد من قال أمضى الحمد لله أن عليك في قبل أهلها الله ما هو قاطع. كيس أن كي عمدي على العمدي بمضة. أقول لك إذا أضع شيء ما مضى. ألم يجد كاتي من فآوى؟ ما كانت كاتي مرجع آوى في فالت. عمك أبو طالب يعني شرب النبيتين ما تكوفه في بعض الأمة كفى لك عبد مطلوب ش شو ورجع عمها أبو طالب. عاد قال له سيدنا محمد قلت الله اعرف جاء قال لك مع عند ملك حتى اصرت ففله ابو طالب وكانت سمعت ابو طالب لما بعد اربعين ما سنه ما شاف ابو طالب لا بعد يعني حال 48 نزعت النبي كذا النبي في عمر 48 سنه ما ما تيجي النبي هو ثمانية هو موجود وكان أبو طالب تاته مهيب عند قراش قال الشيخ قراش ما تنوثوا قراش يقربوا النبي ولا كانوا يقتلوا أصحابه المؤمنين دولاف يعذبوهم لكن من النبي ما تنوثوا قربوا يعني هذي تحيبوا من أبو طالب ألم يجدك يتيبا فآمر ووجدك الظالم فهدأ قال الله وجدك يا محمد طالب عن شرائع السماء وعلى الدين والإسلام في الله أرسل إيه كبير و أرسل لك بالرآن وعلمك العلم و الحتمة علمك شرائع الله واحكامه وعلمك الدين فعلمك ولا لم يكلمت الاديان الأديان و الدين جاب لك أنه سيد الملت الإبراهيم و قلت كان يأخذ كان يصلي كان يأخذ عبض كان يأخذ عبض على ما ما كان بيقدر اصلا مثل براشه لا والله ولا ابو ظالم ولا جده عبد المختلط كان يروح يتعب طول على حوالين ما حد ما كان بيقدر اصلا ما يستجيب الاذل ابا النبي وعلمه جده الله عارف وش كان يروح يفكروا يتقرو ويشيدوا لله وهو وجدك عائلة انت أغنى وكانك محمد فجير ورجع غناك الله من فضل ثم هو سائل ثلاثة ثلاثة من... ربك بأس الحجاء محمد قد كت... كت... ألعم عليك وعادك صغير جعل مني حتى أصلت رجل وجعل طوالا عن الهجاء وهو جعل هدف في... في جعل النبي وكانت حائلة... فالله ما دام من الله بدأ. تولى حنايتك وحفظك ورعايتك من صغرك الى الان ثم هتايجك فيما تستقبل فاما اليتيم فلا تقهر يعني قال اشكر النعمه يا محمد كانك يتيم في يتيم كانت يتيم ودئاباتك انت اذا رهنت يتيم فلا تقهر اذكر اين كانت يتيم يعني اشكر النعمه إنك يعني يعني يعني عن هذا مثل اللي كانت فيه كانك يتيم أنت بتحس بليشم وعند بثلاثة أن ثلاث كارولتين أن غيرهم كانوا كتير ثلاثة كان حالك بعمر في على كتير ولا تكهره وعند السائل فلا نهار السائل الفقير لا نهار أعطيه وله شيء قليل ولا هذه الكلمة طيبة حسنة كانت عائلة عقلك الله انت ارحم السؤال اللي يساله الفضراء واما بنعمه بنعمة ربك فحدث يعني حدث الناس بنعمة ربك عليك يعني حدثهم بالإسلام بيأوحى الله إليك وعلمهم يعلمهم الهدى ويعلمهم يحدث بنعمة الله عليك يعني يحبلهم الهدى بالإسلام يبلغهم الهدى